تنبعون للكذب أذكرون للسؤل فإن جاءوك فأكم بينهم أو وَإِن حَكَمْتَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ فَأَنْتَ حَكِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وان فين فان و ان كيمونا كا واي இவிலமு குமியூனீ அஸ்லமு நவீன